تَهِي رَحْمَتَهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنَسْقَيْنَاهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ لِتُخْرِجُوا بِهِ بِلَادَكُمْ أَذِنَتْ بِأَمْرِ رَبِّكُمْ